سَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَرَا نَارًا, نارا وَقُودُهَا النَّاسُ والحجارة. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يؤمرون. يَا فَرَا لَا تَعْتَذِرُ الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا نبت النصوح عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويُدخّلكم جنات, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين مَعَهُ معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء فَارْوَى وَالْمُنَافِقِينَ وَغَلظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ طَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا رَأَتْ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما, فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل بخل النار مع الداخلين فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت